الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس السابع من دروس الدرر البهية للإمام القاضي محمد بن علي الشوكان رحمه الله تبارك وتعالى وقبل أن أبدأ في درس اليوم وهو باب الغسل سألني بعض الإخوة الأحبة عن حكم الدلك والفور فأما الدلك فهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه فإنه يقول بوجوب الدلك وتبيانا لهذه المسألة نقول إذا كان الماء لا يصل إلى إلى الجلد إلا بالدلك فإن الدلك يصبح واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أما إذا كان إفراغك للماء على يديك يوصل الماء إليها فقد انتهت المشكلة ووصل الماء والمقصود هو وصول الماء لكن عادة خاصة عند الرجال إذا كان إذا كان الرجل كثيف الشعر في يديه في يديه في العديد يعني الماء لا يصل إلى الجل إلا بالدلك فعليه يكون الدلك واجبا في هذه الحالة والله أعلم أما الفور فهي التي يعبر عنها الفقهاء كذلك بالموالات الموالات وهذه المشهور أن الإمام أحمد يقول بها رحمه الله وغيره من العلماء والتحقيق في المسألة والله أعلم أن الفور يجب إذا لم يكن هناك عذر فإذا لحديث اللمعة الرجل الذي توضأ فترك في رجله لمعة قدر الدرهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ثانية مع أنه كان يمكنه أن يغسل رجله وانتهت المشكلة لكن أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ثانية. أما إذا كان لديه عذر كأن انتهى الماء أو جاءه طارئ أو ما إلى ذلك فهنا لا يجب الفور والله أعلم. وهذا التحقيق يراجع في المجلد المجلد واحد من فتاوى الشيخ الإسلام بن مجلد الطهارة يعني واضح. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة وندخل الآن إلى درسنا الجديد قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام والغسل, والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكنه دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه ونذب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمن فصلا. فصل ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة هذا هو درسه اليوم ونشرع في شرحه بحول الله وبعونه سبحانه وتعالى فأما قوله يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر فلقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا فهذا قول الله عز وجل وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء وعن علي عليه السلام قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه كذلك وهذه المسألة أجمع عليها علماؤنا فليس فيها خلاف يعني لم يختلف العلماء في مسألة في الجنابة هل يجب فيها غسل أم لا ولذلك فمنكر هذه المسألة كافر واضح؟ لأن من المعلوم من الدير بالضرورة طيب قال بخروج المني بشهوة يعني أنه لو خرج مثلا لمرض كأن ضربك رجل أو كأن ضربت على ظهرك أو لمرض من الأمراض من غير شهوة أصلا هل يجب فيه الغسل أم لا؟ لا يجب فيه الغسل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر إذا فضخت الماء فاغتسل والفضخ لا يكون عادة إلا بالشهوة لا يكون عادة إلا بالشهوة إلا بالشهوة ولو بتفكر يعني أن إنزال المني قد يكون بعدة أسباب قد يكون بملاعبة ملاعبة مع زوجتك في الحلال أو مع غير زوجتك في الحرام والعياذ بالله تعالى. لكن الآن نتكلم عن الأحكام الشرعية سواء تعلقت بحلال أم بحرام وقد يكون بنظرة كأن تحد النظر وتصوبه إلى زوجتك بالحلال وإلى غيرها بالحرام والعياذ بالله تعالى. قد يحدث ذلك أو بالجماع أو بغير ذلك أو بالتفكر يعني تجلس تتخيل مناظر وما إلى ذلك وتتفكر فيها حتى تنزل فهذه كلها توجب الغسل يعني كيفما نزل هذا المني لكن بشرط الشهوة فعندئذ يجب منه الغسل طيب قال وبالتقاء الختانين وبالتقاء الختانين يعني وإن لم ينزل نعم وبالتقاء الختانين وإن لم ينزل وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء وقد كان فيه خلاف كان فيه خلاف قديما ثم حصل الإجماع من أهل العلم على أنه أو هو قول جمهور العلماء هو الصحيح يعني أما حديث إنما الماء من الماء فهذا منسوخ الحديث إن الماء من الماء حديث منسوخ وأما وجوب الغسل بالتقاء الختانين فعن أبي سعيد الخدري عن سعيد المسيد عن سعيد رضي رحمه الله أن أبا موسى الأشعرية رضي الله عنه قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل يغشى زوجته يعني فقالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل إذا أصاب الختان يعني إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مالك في الموطأ ورواه الإمام أحمد في المسند وله ألفاظ متعددة وأيضا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل يكسل يعني لا ينزل وعائشة جالسة كأن ذلك كان قبل وجوب الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل رواه مسلم في صحيحه وبي أبي بن كعبر رضي الله عنه يقول كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها يعني كانت الرخصة في أول الإسلام أن من جامع فلم ينزل لا يجب عليه شيء ثم نهي عن ذلك يعني أن الأمر بذلك قد نسخ يعني أن حديث إنما الماء من الماء قد نسخ وهذا الأثر رواه أبو داود والتلميلي وابن ماجة وهو حسن صحيح وهو حسن صحيح واضح هذه أثار عديدة وأيضا يمكن أن نضيف إليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وهو حديث بالصحيحين الآن يتبادر إلينا سؤال يتبادر إلينا سؤال التقاء الختانين هل يكون بمجرد الالتقاء أم بمغيب الحشفة يعني بمغيب رأس الذكر ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجب الغسل إلا بمغيب الحشفة كلامي واضح يا, إخوة يا أخوات لا يجب الغسل إلا بمغيب الحشفة ولذلك فمغيب الحشفة هو الذي يوقع هو الذي يجب منه الغسل وله أحكام عديدة ذكرها علماؤنا رحمه الله له أحكام عديدة لا أريد أن نذكرها لك. لكن أنا أقول أقول إذا حصل مجرد التقاء الختانين لظاهر الحديث إذا حصل مجرد التقاء الختانين فالأحوط الغسل لأنني قرأت خلافاً في هذه المسألة في الصموط الذهبية الله أعلم فل... لأن ظاهر الحديث قال إذا التقى الختانان وهذا يقتضي التقاء الختانين ولو من غير إيلاج ولو من غير مغيب حشب وعليه فنقول الأحوط الأحوط للرجل والمرأة أن يغتسل إذا حصل التقاء الختانين ولو من غير مغيب لكن القول الذي عليه جمهور العلماء هو أن الغسل لا يجب إلا بمغيب الحشب واضح؟ طيب قال وبانقطاع الحيض والنفاس وبانقطاع الحيض والنفاس ذلك إجماع هذا إجماع العلماء لا نعلم خلافا في هذه المسألة أن من انقطع حيضها أو نفاسها يجب عليها الغصر وهذا الإجماع مبني على الآية ومبني على أحاديث متواترة عديدة فالآية هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالتطهر هنا هو الغصر بإجماع العلماء التطهر هنا هو الغسل التطهر يعني من الحيض والنفاس هو الغسل إجماعا لكن هل يجوز لزوجها أن يقربها بمجرد أن تطهر وتغسل مكان الأذى أم يجب عليها أن تغتسل قول الجمهور وهو الراجح أنه يجب عليها أن تغتسل خلافا لمن قال يكفيها أن تتوضى وتغسل مكان الأذى أو لا يجب عليها ذلك كله فلذلك الصحيح من أقوال العلماء هو حمل الطهارة على اللفظ المتبادر وهذه طريقة القرآن الكريم أن التطهر واللمس وما إلى ذلك يحمل على المعاني التي تكون متبادرة في الآية المقصودة فهونا التطهر المقصود به هو الوصف. فلا تقربوهن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني إذا اغتسم واضح وأما الحديث فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني مرأة أستحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي ويعني قد يقول بعض فاغسلي عنك الدم لا يقتضي الغسل لكن قلنا إن الإجماع قد انعقد على هذه المسألة والأحاديث متواترة في هذا الباب هاولا مسألة لغوية وهي الغسل والغسل والغسل فالغسل الغسل هو فعل الغسل واضح؟ والغسل هو مصدر الغسل تقول اغتسلت غسلا تقول اغتسلت غسلا والغسل هو الشيء الذي تغتسل به هو الشيء الذي تغتسل قال وبالاحتلام مع وجود بلل بالاحتلام الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه ما يراه النائم في نومه من مناظر معينة وما إلى ذلك فيحدث له بها شهوة قد ينزل وقد لا ينزل فإذا رأى مثلا أنه في المنام يجامع أو ما إلى ذلك فقد يقوم ويظن أنه يجب عليه الغسل لكن لا يجب عليه الغسل عند جماهير العلماء إلا إذا رأى بللا يعني إذا رأى منياً يعني. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البللا ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه حديث حسن ولذلك فإن الشارع نلاحظ أنه علق الحكم الشرعي بما يمكن أن نضبطه به فلا يمكن ضبط الأحلام الأحلام لا تنضبط قد ترى حلما ثم تنساه وقد ترى حلما من نوع معين ثم لا يحدث لك شيء ولذلك فقد علق الحكم على البلل فهذا هو الأمر المتأكد الذي يمكنك أن تبني عليه حكما شرعيا وهذا الأمر هل هو للرجال فقط أم هو للنساء كذلك؟ وهذا السؤال قد يكون مستغربا من كثير من النساء وذلك لأن الاحتلام بالنسبة للنساء قليل جدا كما قال الأطباء وذكر بعض الأطباء في كتبهم أن المرأة التي تحتلم عادة تكون يعني تلك المرأة التي تختلط كثيرا بالرجال وتحتك بهم ومعنى ذلك أما عادة بقية النسوة خاصة العاففات الصالحات الطيبات فهذا نادر فيهن وقد يكون منعدما لكن قد يحدث فعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليمان رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم فإذا المرأة في هذا كالرجل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما النساء شقائق الرجال إنما النساء شقائق الرجال يعني أن كل حكم تعلق برجل فالمرأة داخلة تحته بالأصالة إلا ما خصه الدليل إلا ما خصه الدليل طيب قال وبالموت وبالإسلام أما الموت فهذا كذلك مما أجمع عليه علماؤنا رحمهم الله وهو أن الميت إذا مات وجب على المسلمين أن يغسلوه وجب عليهم فرض كفاية أم فرض عين لا يتم الأمر فرض عين لكنه فرض كفاية لا يتعين إلا إذا لم تكن إلا أنت في المكان فعندئذ يتعين عليك الحكم لكن عامة عامة الأمر على جماهير المسلمين فإذا قام به من تحصل به الكفاية فقد ارتفع الوجوب وعن سائر المسلمين الآخرين فهذه مسألة إجمال طيب وبالإسلام يعني أنك إذا دخلت إلى الإسلام كنت كافرا فدخلت إلى الإسلام كأن كنت نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو كان رجل شيوعيا أو علمانيا أو ما إلى ذلك فعندئذ إذا أراد أن يدخل إلى الإسلام فأنه يجب عليه الاغتسال لدخول الإسلام على القول الراجح وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله ودليل ذلك دليل ذلك يا إخوة حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وأبو داود وصححه ابن السكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل وهذا الحديث بهذه الرواية في مسند الإمام أحمد وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي وأصله في الصحيحين لكن أصله الذي في الصحيحين من فعل ثمامة بن أثال من غير أمر يعني أنه هو الذي ذهب فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وقصة ثمامة بن أثال قصة لطيفة وذلك أن ثمامة رضي الله عنه صحابي جليل كان ملك ملكا في اليمامة وهو سيد بني حنيفة وبني حنيفة قبيلة كبيرة في اليمامة في نجد واليمامة هي الآن المدينة المسمات بالرياض عاصمة الدولة السعودية فكان سيدا في ذلك المكان وكان يؤذي المسلمين كثيرا إذا مر المسلمون مر بعضهم أو سرية من المسلمين يقتلوهم وكان كارها الإسلام أشد الكراهية ثم إنه ذهب يصطاد خرج إلى الصيد وإذا بدورية من دوريات المسلمين تمر به فاعتقلته وهي لا تعرفه لم يعرفوا أن هذا هو ثمام شمال فدخلوا به المسجد النبوي الشريف صلى الله وسلم على صاحبه وآله وربطوه بسارية من سواري المسجد وأخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فتقدم وإذا به يراه ويعرفه فلما عرفه صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا ثمامه ما عندك قال إن تقتل تقتل ذا دمي وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما شئت انظر إلى شهامة الرجل العربي كيف أنه كيف أنه طرح عليه المسألة واضحة لا لبس فيها ولا تعثر ولا تلعثم بل إنه لم يرجف قلبه خوفا وهلعا وهو الملك الكبير في قومه وهو الذي بكلمة واحدة قد يطير رأسه من على جسده قال إن تقتل تقتل ذا يعني هذا حقك يعني هذه القاعدة هذا قانوننا أن من قتل يقتل وإن تعفو تعفو عن شاكر يعني إن كنت إذا عفوت عني فجزاك الله خيرا وأنا أكون شاكرا لك وكانوا كان العرب يحفظون منه إذا فعلت فيه خيرا فإنه لا يرتاح لا يرتاح له بال حتى يرده يرد لك هذه المنّة لذلك لما سبأ أبو بكر عروة ابن مسعود الثقفي وكان سيدا في تقيف وهو وفيه وفي الوليد بن المغيرة نزل قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم في حديث قصة الحديبية في الصحيح قصة شهيرة يعني فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مسعود يا محمد إنما أرى حولك أوباش الناس لا يلبثون أي يتفرقوا عنك ويتركوك يريد أن يحرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه قريش قومه يعني أصحاب الحمية أما أن جمعت الناس من سائر من أخلاط الناس ولا حمية بينه الحمك الله فقال له أبو بكر رضي الله عنه أنحن نثر عنه أمصص بذر اللات أنحن نثر عنه؟ وهذه كلمة يعني تحبون أن أشرحها لكم أم فهمتموها فهمتموها أمصص بذر اللات كلمة قبيحة جدا فصعقة عروة بن مسعود ونظر وقال فلما علم أن أبو بكر قال لولا يد لك علي لم أردها لك بعد لردت عليك لولا يد لك علي لم أردها لك لردت عليك يعني لرد أرجعت لك صبة بسبة وفي هذا الأثا وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن المسلم إذا رأى محارم الله تنتهى من عدو لله عز وجل فليلقي إليه مسبة تدخل في عظامه لا حرج في ذلك سيقولون هذه سفالة وسيقولون هذا انحطاط وما إلى ذلك لا يهم هذا مستواه واضح؟ وذلك هذا يجب أن يعلمه المسلمون فإن كثيرا من المسلمين يظنون أن مجرد التزامهم بدين الله عز وجل يعني أن الناس يركبون على أكتافهم و يصلون ويجلون فيهم ويسبون وهم مساكين لا يد لهم ولا حول ولا قوة لا فذلك نحن ننكر على إخواننا وأخواتنا الذين يتوبون إلى الله عز وجل فيصبحون ضعفاء متخاذلين ومن هؤلاء كان عمر رضي الله عنه يستنكر ويقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة المهم أنا فقط خرجت من الموضوع لكي يكون لدرسنا هذا نكه لنرجع إلى ثمامة بن أثال ثم نرجع إلى درس الدرن المهيل فأما ثمامة بن أثال رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وهو يأتي إليه يقول له هذا الكلام فقال له في اليوم الثالث أطلق صراحه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ثم إنه اغتسل فرجع واتشهد الإسلام وأقال لهم يعني لم أفعل ذلك ما حملك يعني ما ما سئل ما حملك على ذلك قال لم أرد أن يقال إني أسلمت خشية السيف انظروا شهامة حتى في الإسلام حتى في دخوله الإسلام شهامة سبحان الله كما قال صلى الله عليه وسلم فعما الناس تسألوني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا طقوا هؤلاء هم الناس الذين يحرص الإسلام على أن ينضم إلى صفه لأن من كان في جاهليته متخاذلا ضعيفا ضعيف الشخصية فهذا إذا دخل في الإسلام لا يفيد شيء سيبقى بهذه الشخصية الضعيفة وهذه الهيئة المتخاذلة لا نقول هؤلاء لا نقبلهم في صف الإسلام لا حاشا وكل لا لكن الإسلام يحب أن يكون في صفه أصحاب الشخصيات القوية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نصر الإسلام بأحد العمرين بأحد العمرين عمر بن الخطاب يعني وعمر بن هشام الذي هو أبو جهل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسلم أمثال أبو جهل وغيرهم لأنه بإسلامه سيسلم قوم نهاية قضية تمامة بن أثار رضي الله عنه لا أحب أن أطيل لكن استشهد رضي الله عنه في معارك اليمامة حارب قومه المرتدين مع جيوش المسلمين وفيه رد على كثير من الجهال الذين يقولون عن المجاهدين في بعض البلدان العربية كيف يقاتلون بني جلدتهم ممن يتشهدون الشهادتين نقول نعم كان أصحاب مسلم يتشهدون الشهادتين ولكن يقولون ونشهد أنه المسلمة رسول الله يعني بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أجمع العلماء أجمع الصحابة رضي الله عنه على تكفيرهم وما منع ذلك؟ الصحابة الأجلة من أي قتني وصلى الله عليه آله وسلم رسول الله بأبيه وأمي هو أصحاب قاتل قومهم قريش هذا قاتل آبائهم وأعمامهم وإخوانهم لكن الإسلام فرق بين بيننا وذيك قال جابر رضي الله عنه في الحديث في الحديث الصحيح ومحمد فرق يعني بين الحق والباطل لنرجع إلى ما كنا بصدده قال فصلا قال والغسل الواجب والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه لأنه, لأنه لا يكون غسل إلا بهذا المعنى في اللغة في الغسل هو أن تفيض الماء على سائر بدنك حتى يصل إلى كل مكان من بدنك لذلك يجب عليك أن تتعاهد الشقوق الصرة والشقوق الأخرى الموجودة في جسد الإنسان يتعاهدها المرء رجلاً كان أم امرأة حتى يصل الماء إلى سائر الجسد هذا هو الفرض وهذا هو الواجب أن يصل الماء إلى سائر بدنه قال أو ينغمس فيه يعني مثلا عندك بحر أو مسبح أو الحمام فيه هذا البانيو يسمونه يعني أو البرمة أو ما إلى ذلك تغتسل فيها ثم تخرج وإذا جسدك كله قد ابتل ووصل الماء إلى سائر إلى سائر الجسد هذا مع المضمات والاستنشاق لما ذكرناه في الدرس السابق من وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ناهيك في الغسل واضح؟ على القول الراجح من أقوال العلماء هذه مسائل إجماع وأما الدلك لما يمكن دلكه فلما ذكرناه في الوضوء في أول الدرس فإذا كان الماء يصل إلى الجسد إلى سائر الجسد من غير دلك فهذا يكفي أما وجوب الدلك فلا يجب الدلك إلا إذا كان لا يتم الواجب إلا به لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واضح يا إخوة وإخوات طيب ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه يعني أن تنوي الاغتسال لرفع الجنابه أما إذا كنت تمشي ثم نزل عليك مطر حتى تبللت حتى ابتللت يعني أو سقطت في نهر أو كنت تغتسل هكذا ونسيت أنك على جنابة ثم خرجت فتذكرت أنك كنت على الجنابة أو أنك لم تدري أصلا حتى اغتسلت فوجدت في ثيابك الجنابة هذا كله لا يكفيك خلافا لأصحاب الرأي وهذا الحديث البخاري المسلم حديثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نواه قد يكون فعلا طبيعيا وقد يكون تعبديا لرفع الجنابة والحذر إذا لا يكون شرعيا إلا بالنية لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات قال ونودي بتقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التامه وذلك يا إخوة ولا أخوات لما أخرجاه الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه فهذا فيه هذه الصفر الآن هذه مستحبات الغسل وطبعا كل مسلم مؤمن خاصة إذا كان من أهل السنة يحب أن يتسنن في كل أمر من أموره بهذه النبي صلى الله عليه وسلم واضح وأيضا لحديث أمنا ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شمالي فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ويمكن أن نقول يكفي الصابون في هذه المسألة لتذهب الأذى من يديك ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسدي ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه وهذا حديث صحيح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل ولذلك إذا توضأت قبل الغسل ثم اغتسلت فقد ارتفع عنك الحدثان الأصغر والأكبر على قول جماهير العلماء على قول جماهير العلماء وهذا الأثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه البيهقي وكذلك السنن الكبرى بأسانيدة جيدة وإذا قلنا رواه البيهقي بإطلاق فلا ينصرف الذين إلك إلى كتابه الجليل النفيس العظيم السنن الكبرى جمع فيه كل ما استطاع إليه من أحاديث وآثار الفقه التي احتج بها العلماء على الفقه، جمعها بأسانيدها ويتكلم عن كثير منها، فهذا الكتاب موسوعة نفيسة في أحاديث الأحكام. السنن الكبرى للإمام البيهقي يوجد منه نسخة قديمة مطبوعة في الهند، هذه النسخة الجيدة، ويوجد منه نسخة جديدة حققها عبد القادر عطا، لكن النسخة القديمة هي الأحسن والأولى. لأنه وقف على تحقيقها علماء كبار من علماء الهند وعليه حاشية للإمام ابن التركماني الحنفي فإنه كثيرا من المرات يتعقبه في تصحيح بعض الأحاديث وهذه الحاشية تسمى الجوهر النقي في الرد على البيهقي وفي بعض المرات يتعنت في الرد عليه يعني نظرا للاختلافات المذهبية ولكن فيها فوائد يعني حاشية ابن التركماني فيها فوائد هذا تعليق على سنن البيهة كان لا يتوضأ بعد الغسل صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في المصنف لابن أبي شيبة وأي وضوء أعم من الغسل يعني أنك إذا اغتسلت خلاص انتهى الأمر ورفع عنك الحدثان الأكبر والأصغر وأيضا حديث حذيفة أثر حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ يعني أنت اغتسلت من رأسك إلى قدمي ثم تزيد الوضوء بعد ذلك انتهى الأمر نعم نعم تتمضمض وتستنشق ما قلنا غير ذلك وهذا الأثر كذلك في المصنف لابن أبي شيبة وورد عن جمع من الصحابة والسلف وإذا قلنا المصنف لابن أبي شيبة فنعني به الكتاب النفيس العظيم الكتاب المصنف للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة وهو شيخ الإمام المسلم وغيره من أئمة العلم وهذا الكتاب جمع فيه أحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين في الأحكام ومثله المصنف للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومثله كذلك السنن لسائد بن منصور كل هذه جمعت فتاوى الصحابة والتابعين في الأحكام الشرعية وذلك تجدون ابن حزم عندما يذكر هو يعني في المحلة وابن قدامة في المغني والنو في المجموع وهؤلاء الأئمة الكبار عندما يذكرون فتاوى الصحابة فإنما استقوها من هذه الكتب وايضا كذلك كتاب الكتاب النفيس ابن المنذر الله مصلي على سيدنا معلله الكتاب الأوسط لابن المنذر هذا كتاب عجيب جدا كتاب مليء علما حتى قال بعض العلماء قال بعض العلماء من لم يكن في بيته كتاب الأوسط لابن المنذر فلم يشم رائحة العلم فقال بعض كبار الأئمة فنحن إلى الآن لم نشم رائحة العلم وأيضا من الكتب التي تذكر اثار السلف وفتاويهم يعني شيء بيذكر له بس بذكر هذه الفوائد كتابة لاستذكار والتمهيد لابن عبد البر مستذكار والتمهيد لابن عبد البر وقد جمع بينهما بعض المعاصرين في كتاب واحد وهو فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر في 12 مجلدا او 13 مجلدا الكتاب جاء وصل مؤخرا وقد رأيته في المكتبات كتاب جيد جمع بين هذين الكتابين وكلا الكتابين تمهيد والاستذكار شرح للموطأ قال ابن حزم ما رأيت كتابا في شرح موطئه الإماء مالك كالتمهيد لابن عبد البر وابن عبد البر رحمه الله كان كبار أمة السنة والحديث في الأندلس وكان صديقا لابن حزم كلاهما كان من الأصدقاء طيب هذا من باب الشيء بالشيء يذكر قائل القدمين لما ذكرنا في الحديث وأيضا التيمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمون في كل أمورين عن أمينة عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمون في تناعله وترجله وظهوره وشأنه كله أخرجه البخاري وأيضا ثبت أن صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر في الغسل طيب وأخيرا نذكر الآن يعني ذكر بعض الأغسال المستحبة لم يستقصي لم يذكر كل الأغسال المستحبة فنحن كذلك نقف على ما عليه المصنف رحمه الله على ما اشترطناه في بداية دروس هذه وهي أننا لا نتفرع ولا نذكر أكثر مما يذكر إلا قليلا ونادرة ولا نذكر خلاف العلماء حتى تستفيد معشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات فقال رحمه الله ويشرع لصلاة الجمعة يعني أن الغسلة يشرع لصلاة الجمعة وذلك يا إخوة ويا أخوات لما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وهذا حديث متواتر ذكر تواتره ابن منده رحمه الله في كتابه وذكر رواته وعددهم الإمام أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في نظم المتناثر من الحديث المتواتر فليراجع ثم وأيضا هناك أحاديث كثيرة في الباب بغير هذه الرواية بعضها يفيد أو أخذ منه بعض العلماء وجوب الاغتسال يوم الجمعة فوجوب الاغتسال لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة هو الراجح يعني أن الغسلة للصلاة لا لليوم خلافا لمن قال إن الغسال لليوم بل لاغتسال وللصلاة فالذين أخذوا بالوجوب قولهم قوية أخوة أخوات وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده فهذا ليس فيه وجوب الاغتسال يوم الجمعة لكن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا يفيد الوجوب هذا يفيد بظاهره الوجوب وأيضاً حديث يعني هناك حديث أخرى لكن هذا الحديث هو الذي يفيد الوجوب فما الجواب عليه؟ الجواب عليه أن نقول هناك قرائن أفادت عدم وجوب الغسل يوم الجمعة وهو قول جماهير العلماء فمن هذه القرائن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال الشيخ ناصر وحفظه الله وأطال في عمره هذا الحديث حسن بمجموع طرقه حسن بمجموع طرقه وأيضا علة الغسل يوم الجمعة كما أفاد حديث عائشة الذي سأذكره الآن هو أن الناس يجتمعون يوم عيد ويجتمعون في المسجد ويكون منهم من جاء من عمله ومنهم من جاء من أماكن معينة فيكونون يعرف الجسد وتكثر الرائحة القبيحة في المسجد وهذا لا يليق ولذلك تسيئت إن شاء الله في باب الجمعة يعني استحباب أو تأكيد استحباب الطيب والسواك والغسل كذلك ودليلنا ما على ما نقوله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العواليهم فيأتون في القباء، فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح. يأتون في القباء، القباء جمعها أقبية، جمع جمعها أقبية. يلبسون ثوب معين يعني، فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح. فأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم انكم تطهرتم ليومكم هذا اخرجه البخاري ومسلم فان هذا الحديث افاد ان عله انتصار يوم الجمعه هو هو أن الناس يجتمعون فيتاذى بعضهم ببعض وهذا لا يعني ونعله كلام ابن القيم رحمه الله يكون فيصلا في هذا الباب في هذه المسألة قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن غُسل يوم الجمعة هو أمر مؤكد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملات في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوب الوضوء من مس الذكر ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ووجوب القراءة على المأمون فإن هذه الأمور التي ذكرناها كثير من العلماء يقولون يعني العديد منها يقولون إنه غير واجب لكنه مؤكد فيقول وبعضهم قال بوجوبها لكن الذي قال بوجوب هذه لم يقل بوجوب هذه فقال الأمر القيم يعني وجوب الاغتسال يوم الجمعة جب من هذه لكن هل هذه واجبة؟ ليست بواجبة وعليه فيكون الاغتسال يوم الجمعة لمن سيحضر الصلاة يعني الرجال طبعا أما بالنسبة للنساء فلا يجب عليهم الحضور يكون الاغتسال سنة مؤكدة جدا خاصة إذا تغيرت رائحته واضح؟ هذا هو القول الراجح يشرع لصلاة الجمعة وللعيدين أما الاغتسال للعيدين فالحديث فيه ضعيف الحديث هو حديث الفاكهي ابن سعد أنه صلى الله عليه كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر أخرجوا ابن ماجه، أخرجوا الإمام أحمد وابن ماجه وكل طرقها ضعيفة قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال البزار لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا لكن قد ثبت من فعل عمر بن الخطاب من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وهذا الحديث هذا الأثر رواه مالك في الموطأ والشافعي في كتابه الأم وصححه الإمام النووي كما في المجموع وورد أثار كثير عن جمع من الصحابة وغيرهم في الاغتسال للعيدين ويعني بما أنه الاغتسال ليوم الجمع الجمعة هو لعلة الرائحة ولأنه يوم عيد فهذه العلة كذلك موجودة في العيدين كذلك فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعل هذا فالتشبه بالصحابة رضي الله عنهم أمر حسن لكن يعني نقول الاغتسال ليوم للعيدين ليس ليس استحبابه في قوة استحباب الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة ولمن غسل ميتا، وذلك يا إخوة ويا أخوات لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي بريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وكأن هذا الحديث يفيد الوجوب علي الحديث قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن طرق له طرق عديدة تفيد أن الحديث صحيح وحسنه الترمذي صحيحه ابن القطان وابن حزم وناهيك بهما فان ابن القطان رحمه الله هو ابن القطان الفاسي متشدد في التصحيح فإذا صحح حديثا فشد عليه يديك وكذلك ابن حزم رحمه الله أقول هذا الحديث يفيد كأن الاغتسال إن غسل الميت واجب وهو قول لبعض العلماء لكن هذا الوجوب صرفه حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وهذا الحديث رواه البياقي في السنن ورواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي ووافقه الذهبي وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال كنا نغسل الميتة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهذا الحديث كذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى والإمام الدارقطني في سننه وهو حديث صحيح صححه الحافظ حجر قال وللإحرام والاختصار الاحرام ورد في حديث لكنه ضعيف ورد في حديث لكنه ضعيف والحديث هو ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث زيد بن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد لاهلاله وغتسل لكن هذا حديث ضعيف والترمذي رحمه الله عنده تساهل في التصحيح الترمذي قال علماؤنا رحمه الله الترمذي عنده تساهل في التصحيح لكن على أي حال جرت عادة العلماء رحمه الله في الفضائل أن يتساهلوا ويسهلوا إذا كان أمثال الترمذي حسن هذا الحديث وله شواهد فنقول إن الاقتصال الإحرام يعني مستحب كذلك والله أعلم ولدخول مكة ولدخول مكة نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى أو بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وهذا هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وأخرج البخاري أخرجها البخاري كذلك قريبا من هذا اللفظ الذي ذكرته وهذا آخر ما المسائل التي ذكرها رحمه الله وتوجد مسائل أخرى في الباب لم يذكرها رحمه الله كمسألة نقض الشعر والاقتصال بالنسبة للرجال والنساء ومسألة دخول الحمام إذا كان هناك سؤال تسأل بارك الله فيكم وإذا كان هناك مسألة غامضة فأتفضَّلُ بارك الله فيكم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. لا. لا هو للصلاة. لا والله أعلم قبل قبيل الصلاة وال. قبيل الصلاة الانتصار يوم الجمعة يكون قبيل الصلاة أما إذا كان الخميس ليلا فقد يصبح المرء وهو متعرق الجسد وقد يخرج إلى عمله ثم يعرق في عمله وما إلى ذلك الأمر يختلف. الانتصار هذا. يعني أنت إذا اغتسلت أفرغت الماء على جسدك في سائر جسدك وتنظفت خلاص انتهى الأمر تنوي غسل الجمعة نعم لأنه تعبد كذلك لا ها هنا ورد عن كثير من السلف أنه ينوي غسلا للجنابة ثم غسلا للجمعة لا يقرنهما وإن كان البعض من العلماء قال يقرنه بينهما في نية واحدة لكن الأحذط والأولى وهو الذي ورد به آثار عديدة عن الصحابة والتابعين أنه ينوي لهما لكل نية مستقل نعم نعم نية ينوي يعني هي مسألة أنك تدخل ثم تخرج من ما ثم ترجع الأمر سهل الآن لم يبقى الأمر كما كان قديما نعم تنوي غصلا لهذه وغصلا لهذه. غسلان لا غسل واحد نعم نعم نعم لا يكفيك نية الحدث الأكبر كما قلنا ابن عمر وحليث بذكر ابن العربي المالكي الإجماع على هذه المسألة، وأيضا نقل الإجماع لابن بطال وإن كان الأمر فيه خلافه، لكن هذا الإجماع يدل على أن الخلاف فيه ضعيف، واضح؟ نعم. نتوضأ وضوءك للصلاة ثم بعد ذلك. تحث الماء على رأسك ثلاث حثيات واضح؟ مندوب نعم موضوع مندوب. أثرت مسألة نقص الشعر بالنسبة للنسوة، وأثرت مسألة الحمام، لكن لم يأتني سؤال في هذه النسخة. فا لعموم الابتلاء بهذين بهاتين المسألتين، فسأذكر الحكم الشرعية فيهما. فأما نقض الشعر بالنسبة للمرأة فلا يجب عليها أن تنقض شعرها للاغتسال العلماء يقولون المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها، لكن يذكرون أن الرجل يجب عليه أن ينقض شعره، بمعنى أن الرجل إذا كان له ضفائر ينقض هذه الضفائر، بخلاف المرأة. لماذا تضحكون؟ هذا هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع ضفائر وأيضا كثير من الصحابة كان لهم ضفائر لا حرج في هذا لكن يلبسوا عليها العمامة يعتم عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم له وفر ذكرنا هذه طيب لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة إني أشد ضفر رأسي أثى أنقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاث حثيات ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأيضا الحديث مشهور الذي في المسند وفي صحيح مسلم عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن ابن عمر يأمر النسوة أن ينقدن رؤوسهن فغضبت وقالت عجبا لابن عمر أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ إِنْ يحلقن رؤوسهن؟ فأنكرت عليه رضي الله تبارك وتعالى هذا ما يتعلق بنقض الشعر أما بالنسبة للحمام فإن كثيرا من النساء لا يكفي ثلاث حثيات وسيبتل الشعر إن شاء الله إذا يعني تفرك الشعر وتوصله إلى أصول الشعر المقصود أن يصل الماء إلى أصول الشعر واضح؟ بالنسبة للرجال والنساء أما بالنسبة للحمام فقد كنت أحب أن أتكلم أوسع من هذا لكن أرجعكم لفتاوى شيخ الإسلام المتيمية فقد أطال النفس في الكلام عن الحمام بالنسبة للرجل للرجال راجعوا المجلد مجلد الطهارة ففيه هذه الفتية الطويلة لكن نقول نقول قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة له شواهد كثيرة وهو حديث صحيح صحيح الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وأيضا عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنت قلنا من أهل الشام قالت لعل لكن من الكورة التي تدخل تدخل نساؤها الحمامات قلنا نعم قالت أما أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابا في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النساء وهو حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني حفظه الله وبارك في عمره، فهذه الأحاديث أثالت أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل إلى الحمام العام، والحديث الوارد في النفاس والحيض حديث لا يصح فلذلك مطلقا لا تدخل المرأة إلى الحمام بل تغتسل في بيتها في جنب من يعني في الحم يعني في الحمامات الموجودة في البيوت. ولا تخرج إلى الحمامات العامة. هذا ما أفاده هذا الحديث ونحن نتبع الأثر ونقف عنده كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الأحكام لابن حزم بسنده قال قال ابن عمر رضي الله عنهما العلم كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري والله أعلم هذا الدوش هو حمام خارج البيت، وتكون يكون الحكم كحكم الحمام العام الله أعلم.